ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وههاجا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 وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الهبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا لِقَاضِينَ مَآبًا لَا بَثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا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 آدِيقَ وَأَنَابَا وَكَوَاعِبَ أَثْرَابَا وَكَأْسًا بِها لا يَسْمَعُونَ فيها لَغَواً وَلاَ كِذَّابَا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابَا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 رَنَّ خَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ